انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يَحْزَنُونَ